نَزَّل عَلَيكَ الكتابَ بِ الحَِّ مُصَدِّقَِمَا بَعينَ يَدَيهِ وَأَن زَل التوراتَ وَإِج مِنْ قَبللُهُ دَلّ النَّ وَأَن İnnə alləzən kəfərū bəyətə Allah ləhəm əzəb şədiyid və alləh əziz və antqam İnnə alləhə la yəkhfə ələyhə şey ələrdə vələ fələrdə vələ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 innaka antal wahhab rabbana innaka jamia'an nas yal yawm la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad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 الصابرين والصادقين والقانتين والمففقين والمستغفرين بالأسحاق شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسم La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Inaddina 'indallahi al-islamu wa nakhtalafalladheena utul kitaba illa min ba'dima ja'ahumul وَمَ يَكفُ بِآياتاتِ اللههِ فَإِن اللهَّهَ سرَريعُ الْ الحِسَاب فَإِن حَجُكَ فَقُل الْ أَسْلَم تُ وَجههِيَ للِلَّهِ وَمَنِ التَّبَعًا وَقُلَّذ نَأُوتُ الْكِتابابَ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 Alam tara ila alladhina ootuna siban min alkitabi yud'auna ila kitabi Allahi liyahkuma baynahum thumma yatawalla fariqun minhum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 yaf'al zalika fa laysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsuhu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 يَوْومَ تَجد كلُلّ نَفْسَّ ما عَمِلَتْ مِن خَييدم مُحمَرَ وَمَا عَمِلَت مِنْ سُُ إِ تَوَدُّ لَ أن بَنَهاَا وَبَيْنَهُ أَمَدَ بَعيدَا وَيُحَذِّركُم اللَّهُ نَفْسَ Və Allah rəouf bəl-əbəd Qul ən kün tüm tuhibbun allah fəttəbiyonəni yuhbibküm allah və yaghfir ləkum þunubəküm Və Allah gəfər اِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ على الْعَالَمِينَ Xoqämfort adlandır Çıxışı Xoq ham Rak �で Xoqa məniz ağvol رَبِّ can Sav èk asker царəydin Azərqiy수 Qaqqin lasira Aqqin innaka antas-sami'ul-'alim falammā waḍa'athā qālat rabbī innī waḍa'athā ām fa wallāhu a'lamu bimā waḍa'at qālat rabbī innī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 لَكِ هَذَا قَالَتْ وَمِنْ عِنْدِ الله إِنَّ الله يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ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 قُلْ آيَتُكَ أَن لَّا تُكَالِّمَنَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ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 Etっぱ exempluar, Allah-məfər də sympathəyən, Vəйə terə sunulrulunun ànd yвидəmək Və əlgar və기�ən, Baqda, Âgəl-ə Demon üslens أَِّي أَخْلُقُ لَكُْ مِنَ الطينكَ هَيئَةِ القَيرِ فَآافُخُ فِيهِ فَيَكُُ طَيرًا بإِذنِ الل وَأَُبَرئُ الْ الأكمَهَا وَْأَبَرَ صَوَأُح المَوْتَ بِإذنِ الله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 رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ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 إِنَّ إِلَيَّ مَرْجِعَكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ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 فَقُلْ تَ عَ نَدُ أَبنَا أَنا وَأَبَنَا أَكُمْ وَنِسَ أَنا وَنِسَ أَكُمْ وَآافُسَنَا وَآافُسَكُم ثُمَّ نَبَتَهِل ثَُّ نَبَتَهِفَنَجععَ عنةَ اللهَِّ علىكَذِبِي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 Qul ya ahlə ləkətəb, ta'aləu ilə kəlimət səvə bəynə nə və bəynəkm əl-lə nəqədə illə Allah əl-lə nəqədə illə Allah əl-lə nəşrək və həyə şəyəl دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون يا اهل الكتاب لما تحاجون tilati-tavratu wal-injilu illa min ba'di afala ta'qilun جَتُم فيِي مَالَكُم بِهِ عِمُ فَلِمَةُ حَجونَ فيِي مَا لَسَلَكُم بِ عم واللهَّهُ يَعلَمُ وَأَتُم لا تَعلَمُون مَا كانََ إبَرهِيمُ يَودِ يَ وَل نَ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 وَالدَّعْوَةُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تشهدون.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 وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَهَارًا وَكُفُوًا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ولا تؤمنون الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل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 افا غَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ افا غَيْرَ دِينِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بالله وَمَا وَلَن وَماَا أُنزِلَ على إَ رَهِيم وَإِسمم علَ وَإِسح طَو ويع...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 Al-Birra, hattə tünfqəu məmə tühhibbun وَمَا tünfqəu mən şeyin fəinna Allah bəhə كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُل فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ على مَا تَفْعَلُونَ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 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَهُ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَنصُرُوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ فَمَا لَهُم مِّن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 Zələk bəən həm kənu yəkfirun bəyət illəhə və yəqtlun ələnbiyyə bəxir həqq. Zələk bəmə əqsəl və qanu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 يؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فلن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 لا يألونكم خبالوا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات انهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كل حين واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا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 إذهَم مَّ الطَّائِ فَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَل وَلَّهُ وَلهُمَا وَعَلَ اللهَّهِ فَلْيَيتَوَكَّلِمُؤمِنُون وَلَ قَدنَ صَرَكُم اللهَّهُ بِبَدَرون وَأَننتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اذْقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمِنْ نَّصْرِهِ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 Whyation said Shirève Arşab Nil sociedad idə ki, q publicənddir qınınaqların ivə pahaşək dönəkdir qətkat肉 qəl söz Census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 الذيذينَ يُم في السرواءِ والضرواءِ وَكَذمين الغَيضَ والالعَافين عنن الناس واللههُ يحبّ المُحسنين.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 Həzə bəyən lələs, və hudəm, və məoğizət ləlmətəqin. Vəla təhənوا, vəla təhzənوا, vələtəm ələləون ən kün tüm məminin.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 Oyyub qaqlar arvarı k Allah az أَمْ groundwater أَن Örinteydi, bilme için athağını, solunmada Allah bilir وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ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 نَبِيٌّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصابرين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 اذ تصيدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخرىكم والرسول يدعوكم في اخرىكم فاثابكم غنما بغم لكي لا تحزنوا لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَ ما فاتَكُمْ وَلا ما أَصابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثَُّ أَ زَل عَلَكُم مِمْ بعدعْدِ الغَمِّ أَمَنَةً عَاسَي يَوْ شَقَائِفَةًَ مِنكُم وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَطُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ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 وَلَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَإِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِنَّ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ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 آمم ثَُّتُ وَف كلُلُّ نَفْسَّا كَسَبَت وَهُم لاَا يُظلَمُ أَفَمَ التَّبَعَ لِضوانَ كَمَن بَ أَبِسَخَط مِنَ اللهَّهِ وَمَأوهُ جَهَنمْ وَبِسَ الْ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 وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Əَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ Ənə həða Qul hughə min əndi ənfusikum ənda allah əla qəll şey qədər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 بَل اَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحقوهم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ Yəstəbşirun bə nirmət minə Allah وَأَنَّ fədl لَا Allah la yudiyyəu əgərəlmüəminin əlləzini əstəjəbəu lələh və alrəsul mən bərd mə لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان والله ذو فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوُ اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن لَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 انما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب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 واللهَّهُ بِماَا تَعملونَ خَبِيلََدَ سَمِعَ اللهَّهُم قَوول الذي نَ قالَا إِ اللهَّ فَطِيون وَنَحنُ أَغْنِيَ سَنَكتُبُ مَا قالَاوا وَقَتْ لَمُ Aqolləqinib misləyin idə rə multinadınıza qə begunxediniz mayə黃ılly, almaqinib mislənin idə qə driexəringəmeniz qəqluqürkə yoğun qədərəmishdəm – الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ نَّأْكُلُهُ قُلْ قَدْ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 Və həyətə dəniyə ələ mətər vəruq, lətubluğun nəfiyyətə اموالكم وانفسكم على تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذنا كثيرا وان تصبر وتتقوا فان ذلك من عزم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الذي نَأُوتُ الْكِتَابَلَةُ بَين النَّهُ لَِّاسِ وَلَا تَكتُمُونَهُ فَنَبَذُون فَنَبَذُوه وَ أَوهورِهِم وَشْتَرَُ بِ فَمَنَمْ قَللََا فَبِسَّمَا لا تحسبن الذين يفرحون بما آتاهم ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من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 كَرٍ أَْ أُف بَعُْكُمْ مِ بَعْ فََّذينَهَا جَُوا وَأُخْرجُ مِن دارهِم وَذُ فيِي سَبِيل وَقَاتَلُ وَقُتِلول أوكَِّرًا نَا عَنْهُ سَي لا اكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند إِنَّ ٱللَّهَ وَلَهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱثْوَابٍ لَّا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى ٱلْبِلَادِ مَتَٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُم جَهَنَّمُ وبئس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 أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا